بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <كتاب> فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت من ما تدعون إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقوة من ك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد 124. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 125. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 126. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 127. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواصي من فوقها، وبارك فيها، وبارك فيها، وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء إلى ثم استوى إلى السماء. وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا من صابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من 121-بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلون ذَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ اللي نذيقهم عذاب الفز في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحذ العما على الهدا فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم 129-وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون 120-وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنققنا الله الذي أنققنا خلق كل شيء، وهو خلقكم أول موعده وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم؟ أي يشهد عليكم؟ سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذالك فنكم إلا فَظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَنَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس من الجن والإنس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 وقال إني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة حد فعبد هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها 129. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَبْضٍ عَظِيمٍ وَإِنَّمَا يَزْغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِالْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِذْ كُنْتُمْ إِيَامُ تَعْبُدُونَ فإن استكبروا فالذين يدر ربك فإن استكبروا فالذين يدر ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء نزلت وربت إن الذي أحيى لا محي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْنَ أم يَأْتِي يوم القيامة يعملون ما شئتهم إنه بما تعملون بصير فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمني يوم القيامة يعملون ما شئتهم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 معجيز وعربي كل هو للذين امنوا دواء وشفاء والذين لا يؤمنون فيه اذالهم وقر و قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام الله للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أوثا ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادهم أي نشركاء قالوا أذنك قالوا أذن كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وَإِن نَّسَهُ الشَّرُّ فَيَأْوُسُ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي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 وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر فذود عارٍ قل أرأيتم إِذْ كَانَ مِنْ عِزِّ اللَّهِ تُمْكَفَرُ تُبِهِ مَنْ أَظَلَّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي